غضوب عليهم ولا الضالين آمين حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ للذين تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّ ات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات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 قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا فَهَل فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيشرك تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون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 القهر، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، وَالْعَذَابَ يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله الله